فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن كُنتُمْ مُوَلِّينَ فَارْجِعُوا وَلَا يُؤْذِيكُمْ عُدْوٌ وَلَا حَاسِدٌ والله بما تعملون عليم لا يسع عليكم جنح ان تدخلوا بيوتا غير كونت فيها متاعا لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَنُفُورُ جُهُنَّ وَلَا يُبْدِي نِعْمَةً غُنَّ إِلَّا مَا أَرَامَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِي زينت عن الله ما ظهر من اول يضرب النبي خمره على جورهم ولا يبدين زينته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 أَوْ أَبْنَائِنَا أَوْ أَبْنَاءِ الْعُلَتِينِ أَوْ إِخْوَانِنَا أَوْ بَنِي إِخْوَانِنَا أَوْ بَنِي أَخَوَاتِنَا أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ اِتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ أَوْ اتَّابِعِينَ بِأَيِّ نَوَائِرِ أُولِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ولا يضرب النبي اوجوله ان ليعلم ما يخفين من زينتين وتوبوا الى الله جميعا اي